والله عليم بذات الصدور الم ياتيكم نبؤ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بانه كانت تاتيهم رسله بالبينات فقالوا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 إِ مِنْ أَزْواجِكُمْ وَأَولادِكُمْ عَدُ وََّكُمْ فَحذَرُهُم وَإِنَّ تَعفُ وَوتَصفَحُ وَتَغْفِوا فَإِن اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم إِ مَا أَموالُكُمْ وَأَولادُكُمْ فتْنَه واللَّهُ عادَهُ وَجرُْد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 إ تُقَرِض اللهه قَضًا حَسَنَ يُضائِفهُ لَكُمْ وَيَغفِر لَكُمْ واللههُ شَكُورٌ حَليم عَِمُ الغَيْب وَشَّهادَة العزيز الحكِيم